قليلة الشيخة وصلنا خطاب من أحد المسلمين المسافرين إلى الخارج يقول سافرت إلى البلاد القطبية وتعذر علي وجود ماء سائي فهل من الممكن أن أتطهر من الجنابة بمسح جسدي بالثلج ومسح أعضاء الوضوء بالثلج أيضا في حالة عدم وجود الجنابة جاء في البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لاستفتاح في الصلاة اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ومعروف ان الغسل بالماء يكون باسالته او نضحه ورشه فهل الثلج البارد المتجمد يسيل وينضح انه بملامسته للجسم الدافئ سيسيل منه الماء وان كان لصوره بسيطه ولا من نعم ولا مانع من الاكتفاء بذلك للضروره